فلا يزاد في سيئات مسيء ولا ينقص من حسنات محسن وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من ثقلت موازينهم أفلحوا ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم ولم يفصل الفلاح والخسران هنا وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاويه من النار وذلك في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وبين أيضا خسران من خفت موازينه بقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش الآية لم يبين هنا كيفية هذه المعايش التي جعل لنا في الأرض ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى، كقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم وقوله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وقوله وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها وذكر كثيرا من ذلك في سورة النحل كقوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال بعض العلماء معناه ما منعك أن تسجد ولا صلة ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية وقد أوضحنا زيادة لفظة لا وشواهد ذلك من القرآن ومن كلام العرب في سورة البلد في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ذكر في هذه الآية الكريمة أن إبليس لعنه الله خلق من نار وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد في مواضع أخرى أوصافا للنار التي خلقه منها من ذلك أنها نار السموم كما في قوله والجان خلقناه من قبل من نار السموم ومن ذلك أنها خصوص المارج كما في قوله وخلق الجان من مارج من نار والمارج أخص من مطلق النار لأنه اللهب الذي لا دخان فيه وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مسام البدن لشدة حرها وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ورواه عنها أيضا الإمام أحمد قوله تعالى قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر فأخرجه الله صاغرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظم وذلك في قوله إنك من الصاغرين والصغار أشد الذل والهوان وقوله اخرج منها مذموما مدحورا ونحو ذلك من الآيات ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة وإنما يحصل له نقيض ذلك وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وبيّن في مواضع أخر كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر عاذن الله والمسلمين منه فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله والاحتداء بها كما في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار كما في قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقوله ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى كما في قوله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به ولا يستعاذ إلا مما هو شر كما في قوله وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إلى غير ذلك من نتائجه السيئة وعواقبه الوخيمة ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخرى، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقد قال الشاعر تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع وقال أبو الطيب المتنبي ولو لم يعلو إلا ذو محل تعال الجيش وانحط القتام أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته